بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنوتك إنك دبر سنرتي أقاتا وإت سلاة إت أعبتني سلاة دبني جرة أولي يوقعن جدا منا دلوا إركت شون إنتهى تجنيت بنية جرا، أر الرعمو إرجع عبتهني حركا بكم كائنين كجواجيللا، سنة نمت عبتهن إنساناتو حرك إيسا ورتك أبطول، يوم درير سه قد إيرسه عبته سنة خالف جرا أديس السهل بن سعد الساعدي كيستي رسول ربي أكِ جداً كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نموني نمون زمن رسول ربي حركة إساني كمرق لندمة إساني كبيتا قباقا يد اليمني جل زمان رسول ربي صلاته كيستي أقصى ما حديثه وعيد بن حجري حيث قد في نبي ربي صلى الله عليه وسلم تهاني جراني جدا حرقي ثاني كميرجا صلاه كسدي كتاب باخيان سنة الرسول ربي نمت قيرو صلاه فدبتو حرقي ثاني كميرجا بكما جقت بيتاه نقبته kaseti wala rakahta yo dun me guba dirise rakko qabu zamanata kutoku yo kan yirota katakka har kai sa isati ol bakuma kayata رسول ربي إرّا بقى القناكاهي جلني أدّا كثبت هنجروا كناف عالي بن قدان بن المنزير جل رسول ربي إرّا بقى القناكاهي هرككي يجاني تبني هنورا قول بقم فريكا يتاجل إمام الترميدين كتاب إساء جامع كيسة أكي جلن علماء hän luraa ulkhaa ytä jäli. Garin ishani Hän luraa Garu khabata jäli. Garo hundnu yu harka ishaa Koma kad yu khae garii. Maalihi khushu'at ti fannatuu walikabani رسول ربي إرّا إن رفنه إرغا حركا كينا قسطي خايا ني إجتين نانهو إيه سلالو قبنا نمني سلاتي توكو إج إسااتي بك سجودالالا وإطلاب بطو سلاتاب يو إج إسا بك سجودا سررا خاسي Sunnan Rasulaa kahle fillesi jirajan. Joo sami kesä oli gadi, joo intahu orgara. Jero ta oamo sujuda laman jedu yokatashu da. Jooim fukhaa islamaa Jero salata abba Tuhunda bakku mu laala la تشهداء والتسجود لمن جدو والجلس هيا جلن غرين إساني قوبة تشهداء لالا جلن غرو رقون هنجرو لمن كيسا كما لا إسا التلافي لالا غرو إجا إسا سميكيسا وليغا دي غراهن غقل تمالي كانت تكاانو إرقال عبته هرقو في اللي طلبته Duaai istiftaaha jatkuun. Duaai Rasul Rabbi sallallahu alaihi wa sallamu. Salaataa abbatan kataan. Kama filanin kataan duaai sani. Garuu irrajalan. Filanno isi keissati. Guiyataa ku takkajalani. Guiyataan tabiro jatkuun. Yookan salataa ku keissati takkaiyokalatan. صلاه لماك كيف ستي تبروتين قرتورا دعاء استفتاحاتني ني حديث عمر بن الخطاب كيف ستي لدبثمتي جرتي مالك جئت عمر بن الخطاب وتلاته اب توكن جدى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اقنجرل ها عمر بيت للعبت الحديثي كوني حكم اسا حكمي رسول ربي جايوتي حديث ابي هريره كساتي رسول ربي تكبيره الاحرام انجلني ود سورة فاتياهن قرئين تقني قلبي سني يا رسول ربي ماك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 حديث براق علي من أبي طالب قديس كيسك رسول ربي إرّا رسول ربي روا صلاة عبّة نكنج وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بدمبي فاغفر لي ذنوبي جميعا حديث كنن كمين كيست دعائي نفتتنا قرأ الرسول ربي جدا قروا دعائي استفتاها كيستي والفوراني نما مردقي في سنه هنجلاني ابان افما جلتا غرو عمر كالفوريف نما برسيسو في ملي امامني يوقانمني سدوبان رابطو دعاي كي ستي علمفور ججتول رسول ربي علمفوني كأمر ألفور إزني نما برسيسه في <تصفيق> أقنا من جلالاقه جلابه رطوفي أنا في مالي دعائي استفتاحا ألفورني للبني هنجئا ورنوني خيرنا كأراء ست لابتا إرغا دعائي استفتاحاتي وأنقرأا بردتو آف ربنا قياه ولستنها ديش